علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفت إنه لقول رسول كريم قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بلفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين